بسم الله الرحمن الرحيم ينسبح لله ما في السماوات وما في الأرض المليك القدوس العزيز الحكيم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن وإن كانوا من قبل لفي ظلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم <تصفيق> مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله هو عديم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه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 انتم تعملون يا ايها الذين امنوا اعدنوا احذانوا للصلاه من يوم إذا ما نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ودعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذ قُضة الصَّلَاتُ فَ تَشرون في الأض وَتَر مِ فَضْلل وَبتَغُ مِ فَضل الن وَدكر وَ كَثل عََّ كُم تُفِح وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ أَمْ فَظَبُّوا قُلْ مَا عِندَ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ